سَأَنَّ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَادٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّهَا دِينَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاقِرًا وَإِنَّا كَفُورًا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شفورا إنما ان الخوف من ربنا يوما عبوس قم قرير فوقاهم الله شر ذلك اليوم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 في الظله قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسما سلسبيلا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 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبغق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما